سوره يونس سوره يونس, سورة يونس. إن التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الله تعالى في ربوبيته وعبادته وفي البعث قائمة على ثوابت وادله قطعيه وبراهين ساطعه غير قابلة للشك ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه ارجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده فلا يتردد المرء في ان يجعلها حدا فاصلا يوالي عليها ويعادي عليها ويعلن البراءة والجهاد لأجلها فهي كالشمس في رابعة النهار برغم من ذلك لا تظنن أن الناس درجة واحدة في التصديق بها والانتفاع بنورها وفي تأثير نورها عليهم فهم متفاوتون في التأثر بها كتفاوت تأثر القمر في انارته بضوء الشمس مما أدى إلى اختلاف منازله من بدر إلى أن يصل إلى هلال ثم ينتهي بالمحاق الذي لا ينتفع بشيء من ضوء الشمس هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل وهكذا الناس فمنهم من يتاثر بنور رسالتك البدر واخرون يتناقص تأثرهم بنور الرساله كتناقص الانوار في منازل القمر التي تنتهي بالمحاق وفي ذلك فوائد جمه ولكل إن جزاؤه على قدر انتفاعه من نورها فمن لم ينتفع بنورها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم فثبت عليها يا رسول الله ولا يشككوك فيها كيف يشكون في رسالتك التي تدعو إلى عباده الله وحده وكيف يشككون فيها اليس اذا مس احدهم اقل الضر وايسره دعانا لجنبه او قاعدا او قائما واخلص لنا وحدنا الام يروا عقوبه الامم المكذبه الشاكه المشككه ولقد اهلكنا القرون من قبلكم الم يروا المعجزات العظيمه الباهره على يدك التي تصدق ما جئت به وجاءتهم رسلهم بالبينات الم يعرفوا احوالك الطاهره الصادقه معرفه جيده التي تنبئ عن صدقك وأمانتك فيما تبلغهم عن الله تعالى وعن الوحي الذي أنزل اليك ولا تفتقروا إلى معجزة فقد لبثتم فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون اين الأدلة على أن الهتهم تضر وتنفع وتشفع لقد اصلوها على غير برهان إنهم لم ياتوا بدليل واحد ثم يقولون لك لولا أنزل عليه ايه من ربه بل خالفوا فيها الفطرة التي فطر عليها جميع الخلق وخلقوا عليها وما كان الناس الا امه واحده اليس اذا احاطت بهم المصائب العظمى وضاقت بهم السبل مجتمعين وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين هل سالوا الالهه كشف الضر وجلب النفع إن سبب تشكيكهم هو اختلاف قلوبهم والذي يؤدي الى اختلاف الاراء والتوجيهات وسعي كل منهم للانتصار لرائه ودحض ما يخالفه والتشكيك فيه وما كان الناس إلا امه واحدة فاختلفوا ومن اسباب تشكيكهم خراب القلب واتصافه بمرض التعنت كطلب الآيات والمعجزات مع ظهور الحق ووضوحه ومنها المكر والبغي والركون إلى الدنيا والاغترار بزخرفها ومتاعها والعجب والشعور بالاستغناء والاكتفاء وظن اهلها انهم قادرون عليها إن عقبة التشكيك على المشككين وخيمه وما الهم الى سفال قل الله أسرع مكر فها هي حياتهم مليئه بالخوف والاضراب الأحوال واضراب القلب وعدم الاطمئنان كحل السفينه التي تجري في ريح عاصف وبحر متلاطم الأمواج معرضون دوما للعقوبة الدنيويه والهلاك فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس مع ما ينتظرهم من العقوبه الاخرويه وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم فاثبت يا رسول الله على ما انت عليه فانت على حق وهم على باطل واليك مجموعة من المثبتات اولها ابدا بمهاجمتهم بالأسئلة التقريريه والإنكارية والارادات الثمانية على عقيدتهم قل من يرزقكم من السماء والأرض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده هل منهم من يهدي إلى الحق اثمن يهدي إلى الحق أحق ان يتبع اما لا يهدي إلا ان يهدى إن عقيدتهم مبنيه على شكوك واوهام بينما ارادتك عليهم تقرر توحيد الربوبيه والالهيه الذي تدعوهم اليه ثانيا هاجمهم فتحدىهم بالقرآن قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استغاثتم من دون الله إن كنتم صادقين فإنهم يستمعون إلى القرآن استماعة عظيم ثالثها إن كل منهم على حدة ينظر إليك خلسة نظر إعجاب بشخصك وأخلاقك ومنهم من ينظر إليك لكنهم لا يصرحون بذلك ولا ينصاعون لك فهم الظالمون لانفسهم الخاسرون رابعها ان سنريك في الدنيا بعض الذين نعدهم من العقوبة وسنريك جميعها يوم القيامة بل ستشهد حسابهم يوم القيامة فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وسيذوقون حينئذ عقوبة تشكيكهم حين سألوك مستخفين مستاذين احق هو وسيتمنون أن لو آمنوا بما جئت به خامسها ان شرعهم مبني على الافتراء والكذب والتناقض والاضطراب فهاجمهم في شرعهم واسالهم ارايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الا الله واذن لكم ام على الله تفترون بينما رسالتك فيها شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وفيها الامان والطمئنان والثبات والبشارات لهم البشره في الحياة الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله سادسها هاجمهم في عقيدتهم في الشركاء وفي بنوه الالهه هل عندكم من حجه أو كتاب سماوي يدل عليه أو يامر به فلن يحروا جوابا لتعلم حينئذ انهم يتبعون إلا الظن وانهم إلا يخرصون وان دينهم محض افتراء على الله تعالى فثبت على ما انت عليه سابعها احذر حملات التشكيك واثبت على ما جاءك من الوحي انظر إلى جميع الانبياء قبلك كيف ثبتوا امام هذا التشكيك العالمي منذ نبي الله نوح عليه السلام اول الرسل إلى هذه الأرض اذواجه حمله التشكيك بقلب ثابت وتحد صارم فعلى الله توكلت فاجمع امركم وشركائكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تنظرون وكذا جميع الانبياء بعده لا سيما موسى وهارون عليهم السلام ثامنها بل اتبع موسى عليه السلام على قلتهم ثبتوا مع شده فتنه الفراعنه لهم فما آمن لموسى الا ذرييه من قومه بل فرعون نفسه اعتر مشكك على وجه الارض في نهايه امره اعترف لموسى عليه السلام بصحه ما جاء به فقال امنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين وهذا تاسعها عاشرها سل العلماء بني اسرائيل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فثبت على ما أنت عليه واعلم بأن رسالتك حق وفي الختام إليك هذه القواعد العشرة تنفعك في التعامل مع المشككين أولها ان العلم وحده بلا صدق في طلبه لا يهدي صاحبة فإن غالب المشككين قد بلغتهم الحجه وجاءهم العلم كقوم نوح وجميع الاقوام المكذبة السابقة وفرعون فالمزيد من العلم والآيات لا يرفع الشك عن المتعنت ومنها أن من علمه الله في الأزل أنه لا يؤمن فكتب في القدر أنه لا يؤمن فانه لا يؤمن إن الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه فلا تستجب لهم في طلب المزيد من الايات واقتصر بما عندك ومنها ان من فتح قلبه للبحث عن الحق فإن الله سيهديه ولو في اخر ساعه قبل نزول العذاب كقوم يونس ومنها ان الله قادر على أن يجعل جميع الناس مؤمنين وقادر على أن يكرههم عليه فلا تكره احدا على الايمان ومنها ان تدعوهم الى الاعتبار بما في الكون والاعتبار بآثار الامم المشككه المكذبة بالرسل وانذرهم العقوبه ثم اعلن البراءه من المشككين ولا تخشهم واي يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راد لفضله واقم وجهك للدين حنيفا وتمسك بدعوه التوحيد واستمر عليها واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فاثبت على ما انت عليه واعلم بان رسالتك حق هذا مقصد سوره يونس تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم امام حملات التشكيك العالمية في رساله النبي صلى الله عليه وسلم وسبب التشكيك وعاقبته على المشككين وقواعد التعامل معهم سوره هود سوره هود ايها على ما انتم عليه فانتم على أمر محكم كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وما إلى المتاع الحسن في الدنيا قبل الآخرة انكم وان اصابتكم الالام واحطت بكم الأحزان وضاقت صدوركم لما لقيتموه من العالم فثبتوا فإنكم في عين الله تعالى انكم ما جئتم الا لتنقذوا البشريه وتنتشلوها من واقع مظلم إلى مستقبل مشرق يتمتع به صاحبه احسن متاع مستقبل مجلل بالفضائل والخيرات فدعوتكم مملوءه بالحكمه والبشارات والحرص على الخلق لتتعلق قلوبهم بالاله الكون الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير إنها دعوه نابعه عن حرص وخوف على الخلق وعلى مستقبلهم القريب والبعيد فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير انه لم يغب عنا تعاملهم معكم لقد تعاملوا معكم باسوا صور التعامل بسبب الغرور والعجب الذي اصابهم فعين اظهرتم حرصكم عليهم وخوفكم على مستقبلهم اثنوا صدورهم واستغشوا ثيابهم واتهمونكم بالسحر واستهزؤوا بكم فاستعجلوا للعذاب مستخفين بقولهم ما يحبسوه وتعنت قائلين لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك وهددوكم واتهموكم ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعت من دون الله فلا تضيق صدوركم فالله وكيلكم ولا يهد من عزائمكم رغائيتهم وتقلبهم في زينه الدنيا فانما نُفِي إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَلَكِن اطْمَئِنُّوا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُرَاقِبُ مَا يَحْدُثُ لَكُمْ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى نَصْرِكُمْ فَقَدْ نَصَرَكُمْ عَلَيْهِمْ بِالْبَيِّنَةِ وَالْحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ وَالْقُرْآنِ الْمُعْجِزِ وَشَهَادَةِ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ وَكِتَابِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وشهادة علماء بني إسرائيل ليصحة ما جئتم به وسينصركم الله عليهم في المال وسيكونون اخسر الخلق لا جرم انهم في الاخره هم الأخسرون، بينما انتم اربح الخلق فاين الأعمل الاصم من السميع البصير فلا يحزنكم ما صدر منهم فانا سنعاقبهم عقوبه تشفقون عليهم منها بل من جدتها ستسعون انتم للشفاعه لهم كما شفع نبي الله نوح عليه السلام لابنه الكافر شفقه عليه لما حلت عليه العقوبه ربي إن نبني من اهلي ولا تضعفوا في مواجهتهم ولا تهنوا ولا تحزنوا بل واجهوهم بجراه وشجاعه كما واجه هود قومه وتحدىهم بشجاعه قائلا إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنصرون فالله دوما معكم ولن يتخلى عنكم وعلموا أنكم كلما تعاملتم معهم بلطف وطلبوا مزيدا من الآيات فاستجبتم لهم ثم ازداد تعنتهم اقترب موعد عقوبتهم وعظمته العقوبة وكانت حاسمة كما حدث للنبي الله صالح عليه السلام مع قومه اذ حدد لقومه ثلاثه ايام فقط لحلول العقوبه واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها وكلما تكالبت المصائب وتعاملتم معها بكرم وحلم ارتفع سقف البشارات الإلهية التي لا تخطر على القلب كما حدث للخليل ابراهيم عليه السلام ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى وكلما اشتد فحش المعاندين وضاقت الامور انفرجت كما حدث لنبي الله لوط عليه السلام فجعلنا عاليا سافلها فاستمروا على حسن التعامل مع الكفار ولا تاسفوا لحسن اخلاقكم مع سوء اخلاقهم واستهزاءهم واستخفافهم بكم كحال نبي الله شعيب عليه السلام الذي تعامل مع قومه بأكمل صور الادب فردوا عليه باقبح الالفاظ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيف ولولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز واعلموا بأن العقوبه اذا نزلت فإنها لا تقتصر على العامة منهم وإنما تبدأ bilmuluk walshakhsiyat almumayyaza كفرعون waqum wa satakun الله حينئذ أليمة idin alimatan shadida في الدنيا alla'anat fi أهل الإيمان amma في أتم السعادة fi'atan الذين alsa'adah ففي الجنة alladhina فيها fa filjannati khalidina fiha ma damat alsamawati walardhu illa غير sha'a في الختام هذه مجموعة من الوصايا لتخفف عنكم آلام الدعوه تمسكوا بالدعوة إلى التوحيد وتوقعوا المنازعه والمخالفة حتى من قبل اتباعكم ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وعلموا أنه لا يوحد صفوفكم إلا التمسك بما جاء في الوحي والاستقامه عليه بلا إفراط ولا تفريط فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا وتجنب الركون إلى الظلمة والاكثار من مجالسهم بحجة دعوتهم واعلموا أن سبب تسلط الكفار كثرت ذنوبكم فاجتهدوا في فعل الطاعات لا الصلاة الصلاه الليل واطراف النهار ان الحسنات يذهبن السيئات وعليكم بالصبر على دعوتهم وعلى أذاهم واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين واعلموا أن السكوت عن منكر الظلمه والمترفين والتنازل لهم لا يحقق ايمانهم فلا بد من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن انجينا منهم وان هذا التنازل لا يوحد الناس ولا يجمعهم تحت رايه واحده فإن الله قد قدر الاختلاف وأن خاصة الله منها أولئك المختلفين قلة فثبتوا على عقيدة التوحيد ولا تتنازلوا واكثروا من قراءة قصص الرسل فإنها تثبت الفؤاد وتخفف الآلام والأحزان وتوكلوا على الله فإنتم دوما في عين الله تعالى وما ربك بغافل عما تعملون يحلقوا في سماء محبه الله تعالى هذا مقصد سوره هود مواساه دعاه التوحيد بتسعه انواع من المواساة لتثبيتهم على ما هم عليه مما يهون من الضغط النفسي والثقل الناتج من مواجهه العالم وجهاد الكفار والمنافقين والبراءه منهم ويَهون من حملات التشكيك الواسعه ويعين على الموازاه من معاناه الالام والاحزان هو الطيران في سماء محبه الله تعالى وبذل المهجله والتمرغ بين يدي عظمته بشتى الطرق الشرعيه الداله على محبته سبحانه وهي تدور حول 40 طريقا لتتعلق القلوب بباريها وخالقها وإلهها ومعبودها إذ به سعادتها وفلاحها وقد ذكرت هذه الطرق في هذه السوره في محبه المخلوق للمخلوق، اشاره إلى أن الله تعالى اولى بذلك لا سيما وقد دلت عليه النصوص الأخرى من الكتاب والسنه منها الاحتفاظ بالأسرار الجميله التي بينك وبين الله تعالى يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك ومنها الخف من مفارقه الاحوال التي كان يعيشها مع الله تعالى ثم شده الحزن عند مفارقتها ومنها صدق حدسه وظنه تجاه محبوبه وأخاف ان ياكله الذئب ومنها أن الله تعالى يغار فمن اشتد تعلقه بمخلوق ابتلاه الله به أو بفقده ومنها أن العلاقة مع الله تعالى لا تشترى بثمن فمهما بذل من المال لتحصيل المحبوب والفوز به فهو ثمن زهيد بخس واشتروه بثمن بخس ومنها أن شفاء بكمال الوصال والاتصال بالمحبوب وملازمه التخطيط الدؤوب والمحاولات المتكرره للوصول إلى المحبوب بلا سامه وأن الشوق إلى المحبوب يزداد بلقائه وبوصاله وبمشاهده جماله والخلوه به وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ومن الطرق الموصله إلى المحبوب التجمل له والتهيؤ للانفراد به وطرح النفس بين يديه والتضحية باعز ما يملك لاجله وقالت هيتلك وإظهر احتياجه إلى حبه وافتقاره إليه وتذكر نعمه واياديه ومنها أن يرى ان كمال الشرف بذياع الصيت بانه يحب محبوبته وان محبوبته قد شغفه حبها وعدم المبالاه بتعييره به وبحبه لها بل يرى اللوم فيه عزا له بل هو بنفسه يشهره للعالم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وكماله العمل الدؤب للوصول إليه عند اعراضه عنه ومنها تلمس جمال الله تعالى فهو من اكبر اسباب التعلق بالله تعالى فإذا كان جمال المخلوق يذهب باللب فلما راينه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر فكيف بجمال الله تعالى ومنها اللهج بذكره والدعوه إلى توحيده بالعباده في كل حال ولو كان العبد الموحد مسجوناً مقيداً يا صاحبي السجن يا ارباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ومنها التزود بمحبة الله تعالى أيام ربيع المحبة وأوقات النفحات الإلهية فيملأ المخزون القلبي بسنابل المحبة لتكون زاداً له أيام الشدائد تزرعون 7 سنين دأبا كما حصلتم فذروه في سنبله ومنها عدم قطع العلاقه مع الله تعالى وان ضعف المخزون القلبي وكثره المعاصي فلا بد من ابقاء حبل صله مع الله تعالى الا قليلا مما تحصنون الحرص على الا يدنس حبه بتهمه او شبه قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعنا ايديهن ومنها الاعتراف بالذنب والخطا تجاه المحبوب وعدم خيانته ومنها قطع الرجاء بالخلق الا بالله تعالى لا سيما عند استحكام المصائب لينصب الفرج صبا قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ومنها توحيد الله بالمحبه فيجعله غايته لييسخر الله له بعدها محبه الخلق له كما سخر محبة الخلق ليوسف عليه السلام إذ سخر له محبه أبيه والعزيز وامرأته والنسوة والسجناء ومحبه الملك بل ويكيد الله له فيسخر له خصومه وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم ومنها دوام تذكر المحبوب وان كل حادثه تذكره بالله تعالى وكل مصيبه بمحبوب دونه تذكره بحبه الاول وتجعله ينشغل به عنه إن ابنك بنيامين استرق بسبب سرقته تذكر يوسف عليه السلام وقال يا اسفى على يوسف ومنها الا يقطع رجاء الوصال بالله تعالى بل يصبره حتى موعد اللقاء به وحسن الظن الدائم به يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ومنها أن لديه حاسة سادسة تجاهه وربما يجد رائحة روحه وبينه وبينه مئات الأميال ومنها التأدب مع المحبوب وانتقاء أحسن الألفاظ عند التعامل معه قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي فنسب إلى الله كل ما هو خير ونسب سبب الشر إلى غيره ومنها عند اكتمال الفرح والسعادة وتمام السرور بالاجتماع باحب الناس إليه يهيج القلب لحب الانفراد بالله ويزداد الشوق الى لقائه كما انفرد يوسف عليه السلام مختليا متملقا مناجيا الرب برغم من اكتمال سعادته باجتماعه باحب الناس إليه رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والأرض انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ولكن أكثر الناس يغافلون عن الشعور بهذه العلاقه والموده بين الله تعالى وبين خلقه انهم وان احبوا الله تعالى فهي محبه مشوبه وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون فمن اخلص حبه لله تعالى وكان هذا سبيله وسلك طرق المحبه فإن الله لا يضيع اجر المحسنين وسيلقي الله تعالى في قلبه اطمئنانا التام لقد كان في قصصهم عبارات لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون هذا مقصد سوره يوسف محبه الله تعالى وبيان طرق تعلق القلب بمحبته سورة الرعد سورة, الرعد. سورة الرعد. إذا سرت في طريق المحبة المرسوم لك المبنية على الاصول الثلاثه حينئذ تشعر بالاطمئنان القلبي الذي فقده أكثر الناس وتسرح في سعادة روحيه وعيش طيب لا مثيل له ان اصل الاطمئنان القلبي الايمان برساله التوحيد التي نزل بها القرآن لذا اولا لا بد أن تطمئن إلى أن القرآن الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حق من عند الله تعالى انه كتاب الرفيع المكانه عظيم القدر خصصتم به دون سائر الخلق وقد جعل الله ليطمئنان والشعور بالأمان من ثمار الإيمان به ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هل الاطمئنان درجة واحدة؟ إن الاطمئنان درجات ويتفاوت في قلوب العباد ويتفاوت سقفه كتفاوت السماوات في الارتفاع الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها بماذا يتفاوت الاطمئنان ان الشعور بالاطمئنان يتفاوت بتفاوت امور منها قرب العبد من الله تعالى وتعرفه عليه وعظم ايمانه بالله تعالى وتوحيده له ومد استقرار هذا التوحيد في القلب وعلى قدر استواء محبه الله على عرش قلبه وعلى قوة نور ايمانه فمنهم النوره كنور الشمس ومنهم كالقمر فمن مستقل ومستكثر وعلى مدى استمرار هذا النور وجريانه وعدم انقطاعه وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ويتفاوت ليطمئنوا بتفاوت ما لديه من الحجج والأدلة والآيات المفصلة التي تزيد من يقينه يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وعلى قدر اتساع وامتداد المساحة القلبية التي تشغلها هذه الرسالة وعلى قدر ثقل الايمان واتزانه في قلبه فمنهم من ايمانه كالجبال الراسيه وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وانهار ويتفاوت الشعور بالاطمئنان بقدر استمرارية التزود وسقي القلب من نهر الرساله حينئذ يجازيه الله تعالى من جنس عمله فيمد له في مساحه لاطمئنان قلبي ويجعله ثابتا متزنا ويسقيه من النهر الالهي وينوع من ثمراته poderzu من كل sinfin من al لا سيما siyyam 'inda ta'awur hawadith al-layl wa al-nahar kama yunawwi'u li'badihi min thamarati al-ashjari ma'a ta'awur al-layl wa al-nahar wa min kulli al-thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshi al ومن ثمت اطمئنانها بامور ثلاثه اولها باختلاف اصلها فمنها الخبيثة ومنها الطيبة فبالرغم من كون بعضها متجاورا وفي بيت واحد ومن اب واحد وام واحدة إلا انها تتفاوت في الشعور بالاطمئنان بل كل منها درجات فالقلوب الطيبه تتفاوت في طيبها والقلوب الخبيثة تتفاوت في خبثها وكذا تختلف القلوب باختلاف جنس ما يبذر فيها ويغرس وتختلف باختلاف جوده تلك البذور وإن كانت من جنس واحد كاختلاف الزروع والثمار في البستان الواحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ما هي جنس البذور التي ينبغي أن تبذر في القلب لتبعث على الشعور بالاطمئنان ما هي بواعث الاطمئنان إن البواعث التي تجعل القلب يشعر بالاطمئنان هو التعرف على الله تعالى من خلال اسماءه وصفاته وتوحيده بها فإذا تعرف على الله تعالى علم حينئذ بانه قد ركن الى ركن شديد إلى من يكفيه همه وأحزانه وأعداؤه ويكفيه جميع أموره ويصلح له جميع شؤونه فيشعر بتمام الراحه والطمئنا من ذلك أن يوقن أن الله وحده هو الذي له كمال القوة والقدره فهو الذي خلق هذا الكون العظيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وانه وحده الذي يملك جميع النعم والثروات في هذا الكون فمن استوى على عرش الملك ملك وأن له كمال التدبير والتصرف فيه يدبر الأمر فهو الذي يرفع ويسخر ويجعل ويغشي وانه لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين فيفضل بينهما بتمام الحكمة ونفضل بعضها على بعض في الأكل هذا القسم الأول من البواعث كاف لتحقيق الاطمئنان القلبي إلى الله تعالى وإلى كل ما جاء في الجزاله الإلهية فالعجب من اعراضهم عما جاء فيها وتحديهم واستعجالهم للعقوبه ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنة ومن بواعث الاطمئنان القلبي أن يوقن العبد أن الله تعالى له كمال العلم بالمستقبل والاحداث والاسباب والمسببات والحكم والخفايا والاسرار فهو عالم الغيب والشهاده ويعلم حاجات العباد فيكرمهم بها قبل أن يسالوه اياها وهو الذي يحفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم فهو أرحم بهم من اي ذات اخرى وهذا بعث آخر ومن باعث للطمانين القلب أنه سبحانه لا يغير أحوال العباد إلا اذا هم غيروا ما بانفسهم وانه يهلك من يشاء بعدله ومن بوحث الاطمئنان أن الله سبحانه له كمال الهيبه فهو الذي دانت له جميع الخلائق ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وانه ربها ومالكها وانه وحده الذي له خضع الكون كله وسجد وهو الواحد القهار فمن اتصف بهذه الصفات اطمئنت إليه القلوب فكيف يطلب الاطمئنان من مخلوقات عاجزه لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا يهول انك ما تراه اول أيام رسالتي من اضطراب الاوضاع وعدم الاطمئنان الظاهري فما هذا الا سبيل التصفيه والتربيه ليتحقق الاطمئنان الحقيقي وتتحدد المراتب السيل العظيم الذي يحدث اضطرابا في الأرض لينظفها من الاوساخ ثم يستقر الماء العذب في الأودية على قدر قدرتها الاستيعابيه انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا فيخرج من السيل ماء عذب ينتفع به اهل الأرض فتستمر حياتهم وتستقر أمورهم وتطمئن احوالهم وكما يحدث للذهب من اضطراب عند عرضه على النار ليصفى من الشوائب فيخرج منه ذهب نقي صاف فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض إن هذا الاضطراب يميز الناس إلى عده اصناف صنف المؤمنين الموفين بالميثاق الالهي للذين استجابوا لربهم الحسنى وصف الجاحدين الناقضين للميثاق الالهي ومنهم المتفاوتون بينهما وام البواعث العلميه للطمئنان القلبي فهي التصديق بالرساله النبويه والوفاء بعهد الله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وان يصل ما امر الله أن يوصل ويؤدي الحقوق إلى أهلها ويتعرف على الله سبحانه من خلال اسماءه وصفاته فيخشاه ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة، ويصبر لوجه الله تعالى ويقيم الصلاه وينفق في سبيل الله سرا وعالنيه ويقابل السيئه بالحسنه ويداوم على ذكر الله تعالى الذين امنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بينما عكسها يؤدي إلى اضطراب القلب واضطراب الاحوال سيجعل كفار وجاهدين لزعزعه المؤمنين واحداث الاضطراب في قلوبهم فسيطلبون الايات على صحه التوحيد ليشككوهم في كل منها لينتزعوا منهم الشعور بالطمئنان ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه فجواب ذلك من عده اوجه اولها ان المؤمنين لا يتوقف طمئنانهم على نزول ايه انما تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب ثانيا ان هؤلاء الكفار دابهم هو داب الامم المكذبة قبلهم في طلب الايات تعنتا لا بحثا عن الحق قد خلت من قبلها أمم ثالثا ألا يكفيهم القرآن اعظم معجزه ولو ان قرانا سُيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى رابعها أما يردعهم ويكون لهم آية توالي نزول المصائب عليهم وعلى من حولهم ممن تعنت بطلب الآيات مع وضوح الحق ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم خامسها الا تغني دلاله الحال في اثبات وحدانيته فهو وحده القائم على مصالح العباد دون الهتهم فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت سادسها الأولى أن ان بدليل واحد على صحه شركهم وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول سابعها اما يكفهم ايمان منصف اهل الكتاب ويقرر بعض المشركين بأغلب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثامنها تاسعها أليس ما في القرآن من احكام وحكم دليل على صحته وكذلك انزلناه حكما عربيه أما كان في نزوله بلغتهم ما يستدعي إقبالهم عليه وإنصافهم في التعامل معه والكف عن احداث الاضطراب في قلوب من امن به وهذا عاشرها فلا تستجب لطلبهم مزيدا من الايات وارجئ الامر الى الله تعالى وما كان لرسول ان يأتي بآية الا باذن الله ولا تطمع في ايمان المتعنت فإن الله يثبت من يشاء في صحيفة الرحمة ممن سعى في البحث عن الحق ويمحو منها ما يشاء ممن أعرض عنه وسيريك الله تعالى ما توعدهم به ويريك اتساع رقعة الاسلام وكيف يتهاول الكيد العالمي لتزداد طمأنيننا إن أعظم جواب لتشكيك الكفار وعظم باعث للطمانينه القلبي هو شهادة الله تعالى بصحة رساله النبويه وما جاء فيها قل كف بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب فتمسك بهذه الرساله وهذا الكتاب ففيه جوامع لطمئنان القلب هذا مقصد سوره الرعد بيان اصل لطمئنان القلب ودرجاته وبماذا يتفاوت وبواعثه سوره ابراهيم سوره ابراهيم ان محبه الله تعالى هي سبيل لطمئنان والفوز بخيري الدنيا والاخره فبمحبه الله تعالى الخالصه التي بها نزل القرآن يخرج العبد من الظلمات إلى النور ليفوز بصراط العزة والحمد والمجد كتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وإذا ما احب الله تعالى حبا نابعا من القلب وملى حياته به إن شرح صدره واتسع باتساع السماوات والأرض الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وتبدلت أحواله إلى السعادة لا سيما اذا ما حمل لواء دعوه الناس إلى ذلك حينئذ يجد حلاوه في القلب بينما من ملأ قلبه بمحبه غير الله تعالى وملأ حياته بها وبالكفر والشرك والصد عن سبيل الله ضاق صدره وتبدلت أحواله إلى الشقاء وتقلب في غياه الظلمات والضياع والضلال البعيد وويل للكافرين من عذاب شديد لذا ارسل الله الرسل إلى الأمم وارسل كل رسول بلسان قومه ليرغبوا اقوامهم بمحبه الله تعالى التي بها يجدون الحلاوه في قلوبهم والسعاده في افئدتهم فمن صور الترغيب بمحبه الله تعالى أولها أن الله تعالى هو الذي يرفع المصائب والبلاء والشدائد عن محبيه ويفرج عنهم الكربات اذ ان جاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ثانيا ان من شكر الله تعالى زاده الله واكرمه بينما من كفر إن عذابي لشديد بل عاقبه بالمحو والازاله والهلاك في الدنيا كما عاقب الامم السابقه الم ياتكم نبؤ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ثالثها ان من اذنب واعرض ثم تاب واناب من الله عليه وغفر له ذنبه يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم وهداه سبيله رابعها ان من احبه وتوكل عليه فتح الله عليه وورثه مساكن الكفار وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الأَرْضَ مِنْ بعدهم وَخَيَّبَ عَدُوُّهُ في الدنيا وَعَاقَبَهُ فِي الآخِرَةِ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ خامسها أن من أحب الله وقاه الله تعالى العقوبات الإلهية التي تحل على أعدائه منها الخيبة وانقلاب مكره عليه وانقلاب ارجائه بالمؤمنين على نفسه في الدارين ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومنها العذاب الذي يلحقه في الدنيا والاخره من ورائه جهنم ويسقى مما ان صديد يتجرعه يتجرعه كما جرع المؤمنين الويلات وكما تجرع شربة محبه اعداء الله ومنها ضياع اعماله اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ومنها الاستبدال إن يشيع ذهبكم وياتي بخلق جديد ومنها يتبرأ سادته واحبائي وخلانه منه ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي ومنها اضلاله عن كلمة الحق عند الوفاه وبعدها سادسها اكرم الله تعالى له بدخول الجنه وتلقى التحيه من الله تعالى تحيتهم فيها سلام وكذا من الملائكه سابعها من صاحب أحباب الله وتبادل معهم العسايا في محبه الله تعالى جمعهم الله تعالى في مستقر رحمته في الجنه ولم يتبرؤوا من بعضهم بل كل منهم ملتصق باخيه يتبادل معه فيها التحيه والسلام تحيتهم فيها سلام ثامنها يضاعف الله لهم ثواب اعمالهم واجورها ويجلي لهم أعمالهم ويديمها لهم حتى بعد وفاتهم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تأسعها يثبتهم الله عند الوفاه بالقول الثابت وكذا بعد الوفاه في فتنة القبر عند سؤال الملكين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخره فليحذر العباد من الغفلة عن محبه الله تعالى والإقبال على غيره وتبديل نعمت الله كفرا الَمْ تر إلى الذين يُبَدِّلُونَ نِعْمَةَ الله كُفْرًا وَلْيَحْذَرُوا من الِاتِّصَافِ بِاللُّؤْمِ وَذَلِكَ بِاسْتِعْظَامِ إنفاق النزل اليسير مِنْ مَالِ اللَّهِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً عَلَى الرَّغْمِ مِنْ انْصِبَابِ النِّعَمِ الإِلَهِيَّةِ عَلَيْهِمْ انْصِبَابًا وَبَسْطِ الرِّزْقِ لَهُمْ عَلَى وَجْهِ الخُصُوصِ بَسْطًا وَتَسْخِيرِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لَهُمْ وَالْمِنَحِ وَالعَطَايَا التي لا تعد ولا تحصى واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله والا فنعمه جميعها ستتبدل إلى نقم وستتحول الديار إلى بوار فمن وفرة المياه إلى نقصانها وجوثها ومن رزق الرغيد وثمار يانعه تاتي من كل مكان إلى جدب في الأرض ونقصان ثمارها ومجاعه وتتعطل وسائل النقل وتتقلب الأحوال السماوية والأرضية والبحرية وتزول النعم التي لا تحصى وإن تعد نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفر بينما ما ذكر الله تعالى وأقبل على حبه بقلبه وبجوارحه قل عبادي الذين امنوا يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم سرا وعالنيه ادام الله عليه النعم وبارك له فيها سواء من نزول الماء السماوي واخراج الثمرات والرزق وتسخير البحار والأنهار وتيسير وسائل النقل واتاه من كل ما ساله واتاكم من كل ما سالتموه واكرمه بنعم لا تعد ولا تحصى هذا عاشرها الحادي عشر من أقبل على الله تعالى ومتع لسانه بذكره ولهج به وملأ حياته به واصل به ابنائه وقومه وكان ديدنه ان يعيش مع الله في اسماءه وصفاته كحال ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ربي ربنا ربي الله لله سميع غفور رحيم خلذ الله ذكره وألبسه لباس الامن ورزقه من جميع صنوف الخير وجمع عليه قلوب الخلق ويسر له كل عسير وفتح له كل باب مغلق واستجاب دعاءه مما لا يخطر على القلوب كما استجاب الله تعالى لدعوة ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام المبني في واد غير ذي زرع ولا ماء والخالي من الناس فدعاه قائلا فجعل الافئده من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فحقق لهم مراده وكذلك استجاب لدعوته على كبر سنه بأن بانيهب له من الصالحين الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء فقصة ابراهيم صلى الله عليه وسلم أمثل صورة لذلك لتحقيق هذه الكرائم الإلهية لا سيما كرامة الفوز بمحبه الله تعالى ومقام الزلفه لابد من تجنب عده أمور اولها الكفر بنعم الالهيه وعدم شكره عليها ألم تر إلى الذين بدلوا نعمه الله كفرا ثانيا اتخاذ الانداد مع الله تعالى وجعلوا لله اندادا ثالثا شغل القلب بالشواغل والملهيات عن الله تعالى وعن محبته ليجمع من شهوات الدنيا ما يستطيع جمعه بينما فؤاده خاوي مشغول عن الله تعالى وافئدتهم هواء والانغماس في ذلك إلى درجة الإغلاق كانه مخلد في الدنيا ما له من زوال رابعها الغفلة عن متابعه الرسل اخيرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل خامسها مقارفة الظلم سواء كان ظلمه في علاقته مع ربه أو ظلمه لنفسه أو ظلمه للناس وتجبوره عليهم ألا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وكذا مما لاءه الظلمه من الوجهاء والاشراف والامراء والدخول عليهم ورعيانهم في مجالسهم ومساكنتهم واستكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم ويعانتهم على ظلمهم وعدم انكار عليهم والائتمار بامرهم في ظلم الناس ليذيقهم الوان العذاب وكذا المكر معهم في تحقيق الظلم والإجرام وقد مكروا مكرهم وهذا سادسها اذا لم ينجتنبوا هذه المحاذير فإنك ستراهم يوم القيامة مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشا وجوههم النار فهذه هي دعوه الرسل ملؤ القلب واللسان والحياه بمحبه الله تعالى وذكره والتحذير مما يضادها ويناقضها هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو الههم واحد وليتذكر اول الالباب هذا مقصد سوره ابراهيم ترغيب الناس بمحبه الله تعالى ليملؤوا بها قلوبهم ولسنتهم وحياتهم سورة الحجر. سوره الحجر إذا مسع العبد في تحقيق الطمئنان القلبي فإن الله تعالى سيتكفل بحفظه كما حفظ الله القدر مكتوبا عنده في أم الكتاب وحفظ القرآن مكتوبا تلك ايات الكتاب وقرآن مبين وحفظ موعد هلاك الامم المكذبة مكتوبا ولقد تكفل الله تعالى بحفظ عقلك يا رسول الله وحفظ منطقك ولسانك من عبث الشياطين كما تكفل بحفظ الذكر والقران في الأرض من عبث شياطين الجن والانس ومن فقدانه ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وكما تكفل بحفظ السماء من كل شيطان الرجيم وكما حفظ الله اتزان الأرض لبني ادم بالجبال الراسيه وحفظ اتزانها البيئي وان بثنا فيها من كل شيء موزون وحفظ ارزاق الناس بخزائنه وحفظ فيها الاتزان السكانية بإماتة اناس ساعه ولاده آخرين واننا نحن نحي ونميت ونحن الوارثون وحفظ خلق الانسان الذي لا يظن الظان أنه سيحفظ لانه خلق من حمى مسنون فإن الله جل في علاه سيحفظ عباده المخلصين من إغواء الشياطين الذين لا يظن الظان انهم سينجون منهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وسيحفظ الله المؤمنين من أهوال يوم القيامة ويحفظ قلوبهم يومئذ من الغل ويحفظ مصيرهم إلى الجنة والخلود فيها ويحفظ لهم التوازن في سيرهم على منهج الدعوه بين الترغيب والترهيب نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ويحفظ نسلهم كما حفظ نسل امام الموحدين والحنفي إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالرغم من كبر سنه لقد تكفل الله تعالى بحفظ وعيده في إهلاك اعداء المؤمنين والمكذبين لهم كقوم لوط وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع المصباحين وبحفظ دعاه المسلحيين وحفظ ذريته المؤمنة من عقوبات اقوامهم كما حفظ لوط وذريته المؤمنة من العقوبة التي حلت على جميع قومه جزاء حرصه على المحافظة على الطهارة، وحرصه على حفظ ضيوفه المؤمنين من فحش قومه كما أمر الله تعالى بأن يحفظ بنتيه عند خروجه ليلا بأن يتبع ادبارهم فجعلهن امامه صيانه وحفظا لهن وسيحفظ الله تعالى رأس المصلحين ويجعل حياته كلها بركه كما حفظ حياتك يا رسول الله وصانها فجعلها كلها خيرا وبركه فأقسم بها بينما المعاصي والفحش لا تحفظ اصحابها إذا حلت العقوبة الإلهية، فجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل وجميع الالهه التي عبدت من دون الله تعالى لا تحفظ عبادها وعلى سبيل المثال الهه مدين الايكه لم تحفظ عبادها من العقوبه الإلهية وهذا من حكمة تسميتهم بأصحاب الايكه بدلا من مدين وكذا الحصون الحصينة والبيوت الامنه المنيعه المحفوره في الجبال لم تحفظ ساكنيها كفاره ثمود من العقوبة الإلهية وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فأخذتهم الصيحه مصبحين فما اغْنَى عنهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ لقد حفظ الله آثار هذه الْعُقُوبَاتِ وَأَطْلَاهَا لِيَرَاهَا كل من مَرَّ عليها لِتَكُونَ آية لِلْمُتَفَرِّجِينَ إن في ذلك لآيات لِلْمُتَوَسِّمِينَ إن تَوْحِيدَ الله تَعَالَى بِالْمَحَبَّةِ وَالْعِبَادَةِ هو مَاءُ الأرواح به تَحْيَا الأرواح وَبِهِ يحفظ العبد فيجب أن يحافظ عليه العبد أكثر من حرصه على ماء الأبدان لقد حرص قوم صالح على المحافظة على مائهم القليل ماء حياه ابدانهم إذ سعوا في الحجر عليه أصحاب الحجر لألا يضيع ويذهب بينما لم يسعوا في حفظ الدين وهو ماء حياه الأرواح الذي جاء بهم نبيهم عليه السلام فلم تحفظ ارواحهم ولا ابدانهم وهذه حكمة من الحكم في تسميتهم في هذه السورة بأصحاب الحجر ولم يسمهم بقوم ثمود الوارد في سائر سور القران لقد حفظ الله الكون متماسكا لتحقيق عباده الله وحده وسيظل متماسكا ما دام توحيد الله سائدا فيه فإذا خلت الأرض من التوحيد اختل الاتزان الكلي ولم تحفظ الأرض حينئذ وقامت الساعه وما خلقن السماوات والارض وما بينهما إلا بالحق وان الساعه لاتيه لا فبتوحيد الله تعالى بالمحبه والعباده يحفظ الكون فسعى في المحافظه على دعوات التوحيد وتكوين امه عظيمه موحده لله تعالى بعده وسائل حافظه منها الصفح الجميل عن الخصوم لتحفظ علاقتك معهم ومنها المحافظه على القرآن وتلاوته وتدبره والايمان به كله ليحفظ الله قلبك ودينك وايمانك ومنها المحافظه على الاتزان في الدعوات إلى الله بكفتي الترغيب والترهيب الوارده في الايات المثاني ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ومنها حفظ العين والقلب من التطلع إلى المتاع الدنيوي ومنها الزهد مما في ايدي الناس الا تنافسهم في دنياهم فيعادوك ومنها حظ تجمع المؤمنين حولك بالتواضع لهم واخفض جناحك للمؤمنين وعليك الاستمرار في الإنذار ولا تخشى سطوة اعداء الدين وقل إني أنا النذير المبين فإنك كلما القيت نفسك في جوار الله تعالى بالدعوه إلى توحيده والصدع به حفظك الله تعالى فَاصْدَعْ بما تؤمر وَأَعْرِضْ عن المشركين إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ فَاسْتَمِرَّ في عبادته وحده والدعوة إليه إلى أن يَتَوَفَّاكِ الله تعالى وَاعْبُدْ ربك حتى يأتيك اليقين لِيَحْفَظَكَ الله تَعَالَى ويحفظ مَكَانَتَكَ ويحفظ ذكرك في الْمَلَأِ الْأَعْلَى هذا مَقْصَدُ سُورَةِ الْحِجْرِ حَفِظَ اللَّهُ تَعَالَى لعباده المخلصين